اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الثضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريق جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولغلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحسن إن ربنا لغفور شكور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 ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة قل أرأيتم شركا كلذين تدعون من دون الله أرون ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات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 سب كَسَبُوا كسبوا ما تركوا على ظهر يوم دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله أكبر الله